يك يدخلون الجنة ولا يظلمون لquirer ومن أحسن دينا من من أسلم وجهه لله وهو محسن والتبع ملة إبراهيم حنيفا والتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيضا